أَوَلَمْ يَقْدِرُوا كَمَا لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوقَهُمْ صَافَّاتٍ ويقبض؟ ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل لي تشكرون قل هو الذي ذرّاكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد يكون صادقين قل إنما العلم عيد الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوهز الفتيات أتوجه الذين كفروا وقل هذا الذي كونتم به تدعون